وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهَا قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَكَذَلِكَ أُنْزِلناهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَ إنِن التَّبَعْتَ أَهْوى أَهُم بَعْدَمَا جَ أَكَ مِنَ العلْمِمَا لََ مِنَ اللهَّهِ مِ وََلم وَل وَاقُ وَلَ قَدَ أَرُسَنَا رُسُ لَِّم قَبَلِكَ وَجَعَلنَا لَهُم أَزْوَ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 وَإِا نُرِييًاكَ بَعَض الذي نَعِدُهُم أََْتَوفَّيَكَ فَإَِّ مَا عَلَْكَ الْ البَلغُ وَعَلَنَ الْ الحسَابَ أَلَ يَرَوءا نَاتِأَرضَ نَ قُصُهَا مِنْ أَطرَافِهَا وَلَّهُ يَحكُم ل مُعَقِبَ لِحُكْمه وَهُوَسَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْمَكْرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكَافِرُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاعِ